لَمْ يأْتِكُمْ نَّبَعُ الذيَّذينَ كَفَو مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبالَا أَمْرِهِمْ وَلَهُم معذاَابُ أَلِيم ذَلِكَ بِأَنَّهُم كَانَ التَّأتِهِم مُصُلُهُم بِالبَييناتِ فَقالَاوا فَقوا أَمَشَرْ يَهددُونَنَا فَكَفَو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 أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه زيئاته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 من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله رفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم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 انم الغيب والشهاده العزيز الحكيم